بسم الله الرحمن الرحيم ألف نامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أَنَّمَا هُمْ مِنَ الْنَّذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ أَلَّا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِنْ ذُو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 114. والشهادة العزيز الرحيم 115. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين 116. ثم جعل نسله من من ماء ثمّ سوّوه ونفّق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وليه لما تشكون وقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْفُوْنَ بِلِقَاءٍ يربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يؤكل بكم ثم الى ربكم ترجعون